الحنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر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 بهم مثل الأنعام، فإلاهكم إله واحد، فلله أسلم وبشر المخبئين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والبدن جعل الله لكم من شعائر الله لكم فيها خير